خلاصة لما سبب إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غصت عليه احتلم يعني رأى رأى في النوم أنه مجامح ولكنه لم يجد لم يجد بللا ولم يجد آثرا بعدما الصيقظ هل عليه غصر؟ ليس عليه غصر العبر يا أخوة بالماء العبر بخروج الماء إذا الصيقظ من نومه وجد بللا ولم يذكر احتلامه وجد بللا ولكنه لم يرى شيئا في المناف إذا عليه الغسل، يجب عليه الغسل إذا جامع فعليه الإغتسال، أنزل أم لم ينزل شرط أنه لا ينزل الأمر الرابع، الرجل والمرأة في كل ذلك سواء بدأ التلخيص لفقرة الأولى، الموجب الأول من, من موجبات الغسل يبقى يكون يكون يكون أن يكون المني يدافر، يكون بشهوة، أن يكون في النوم أو الياقظة، أن يكون من رجل أو من المرأة ثانياً التقاء الختانين. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد ختانان فقد وجب الغص. طبعاً دليله من الختان ليس من الإسلام ولا من الشريعة. وحديثه إذا اعتقد ختانان وجب وجب الغص. علي بن وردة قال: عمه عن أبي سارة سلم قال إذا جلس بين شعبيها أربع شعبيها أربع قبضيها ورجليها ثم جهدها. يعني بلغ المشقة فقد وجب الغص. إذا قاعد بين شعبيها أربع من ذيها ورجليها ثم جهدها قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل قال طبعا خد كده كلام النووي الأخير في اخر فقره قال النووي رحمه الله في شرحه اعلم ان الأمة مجتمعه الآن على وجوب الغسل بالجماع الأمة مجتمعة على وجوب الغسل بالجماع قال ما جامع خلاص وجب عليه الغسل انزل املا لننس ان بعدنا تقول له هو جامع زوجته لكنه ولا بينزل قول له لا انزل املا ما ينسي لازم عليه ايه الغسل وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوده بالإنزال فكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال كان قول قديم لبعض الصحابة ثم رجع بعضهم انعقد الإجماع بآخرين إذا كان في بعض الصحابة يرى أنه لا بد من ليل إنزال لكن طرعا يتبع ليل انعقد الإجماع بآخرين على أنه طالما أنه جامع خلاص يبقى علينا أن نقول يا إخوة إذا تقع ختانان في حنس أقرب ودفق إذا جاوزت الختان الختان ليس مجرد الملامسة ملامسة فقط لا توجب الغس لما مجرده قال إذا تقع ختان جزء المقطوع من الرجل من الجزء الذي قطع منه من, من المرأة يعني مغيب الحشفة مقدمة الذبح هذا لابد بد أن يكونه إذا جاوزت الختان الختان فقد وجب الغسل ليس مجرد الملامسة بعض الناس مجرد ملامسة بسيطة يقول إنه يجرب غزلاء لا يجرب غزلاء يبقى أول شيء هو موجبات الغزلاء نزول المني، بدف ساكن في дня قضاء المنى رجلاً كان أو امرأة الموجب الثاني اتقاء الختانين، اتقاء الختانين الثالث انقطاع دم الحيض والنفاس بقوله تعالى يسألونك عن وسألونك عن المحيط كله أزم فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرهم الله ولا تقربهن حتى يطهرن من الحي فإذا تطهرن يعني ارتسلنا إذا الجماع يكون بعد ليه مش بعد الطهر بعد الارتساء ولا تقربهن حتى يطهرن منين من, من الحي أو النفاس فإذا تظهرنا يعني اغتسلنا يبقى متأتي زوجته بعدما تغتسل من الحيض والنفاس فإذا تظهرنا فاعتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والحديث فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله عنها كانت مستحار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس للحيضة فإذا قبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت ته في مدة الحيد، فاغتسل وصلي في بقى الموج الثالث من, من جوار الغصن الطفعة ودم الحيد والدفاع. ونحن هنقود شغل بكرة الحيد مدة إيه أقص أكثر مدة الحيد وأقله ده. وطبعاً هذا الدرس يعني درس بكرة ما تبيشه غير ده خاصة النساء. نعم، ده أهم شيء يحبو الرجال. لماذا أن المرأة وقمة لطحب الدرس زوجي زوجي يعلمه هذه الأمور؟ لأن الزنج تتعلق به بعض الأحكام تتعلق بك بعض الأحكام في الحق إذا حاضت المرأة الرجل لا يجانب زوجته في الحق لا يطلق أمراته وفي أمور أحكام ينتعلق به لابد أن تعلمه رابعاً الموت حديث ابن عباس المنور المنور المنور رابعا الموت هل الموت دموجي بنبادل قسع على مين الميت؟ على أهل الميت وعلى من حضرهم من المسلمين، شو يقول شو يجب على الميت والواجب يغتسل ومن يتفنطق والميت هذا صحيح يجب على على من حضرهم من المسلمين أن أن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال فاصفأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسيلة ما هو سدر هو سدر النبأ يسوون ما هو سدر طبعاً في الدراية الموضوع يجب على الأحياء إذا لوجبه على الميت إذا لوجبه بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن الشيء واجب عليه بعد بعد بعد موته من حديث رجل الذي مات في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسروه بماء وسدر واغسروه هذا أمر الله للوجوب من أخوة الذي يستسلم من الغوص شهيد شهيد الذي مات في المعركة مش تعود طول تحليله طوله الميادين وطوله لحشودات المعرف هذا قال يضلع بثيابه لا يفسد ولا يكفل وحتى ودوب الصلاة عليه ليست واجبة صلاة الجنازة واجبة على كل أحد ما عاد الشهيد والطفل الصبي نقول تجوز الصلاة لك ليست ليست واجبة راس أخوة رابعا الموضوع خامسا أن كافر إذا أسلم كافر إذا يجب عليه الغسل الحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر أمره بهذا الأمر من هذا الأمر للوجود وفي حديث أبي رضي الله عنه في قصة ثمام بن مزاج عندما أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل سادس مدبّد غسل الجمعة غسل الجمعة أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصل الجمعة على على بلد. بلد واجب على كل محتلم يجب على كل محتلم يعني ايه؟ يعني من بلغ الكل واجب على كل على كل بلغ قال الحافظ بالفتح وهو بمعنى النزوم قطعاً الحافظ بالفتح البالي قال هو بمعنى النزوم قطعا. في الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فلينقسم ودأمر من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الدعوة الثمين <تصفيق> إليه يا إخوة قال ما تركته منذ أن منذ أن علمته يعني ما ترك الاغتسال يوم الجمعة منذ أن علم بأن الاغتسال أنه واجب نعم قصد نعم نعم واجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتل واجب على كل محتل واجب على الوالد إلا إن خشع نفسي نفسه مثلا مرض ولا خشع عليه شدّة المرض ولا, ولا لا ضغص إذا نقوله واجب، فلا يجب عليه النووي، إنه لابد أن يغتسل. لكن هل النص هذا بدون ارتباط، الصدّم عصيحة ولا لا. جمع عصيحة. أرى بس، لكنه يعترف بالمخالفة، المخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في ليل الأوضاع، قال النووي فحكي وجوده عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة رضي قال أبو الضاهر، حكاه ابن أمدر عن مالك، حكاه الخطابي عن الحسن البصري، ومالك، حكاه ابن أمدر أيضاً أبي وريرة قال ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم حكي عن ابو زيمه حكى شارح الغنيه ابن صرنج قول للشافعين فقال لهم الجمهور ان ماء من السلف والخلف فقراء الامصار إلى انه مستحب عبد الله بن ابي قتاده قال دخل علي ابي وأن ارتدي يوم الجمعة فقال اسنك هذا من جنابتي او للجمعه قال من جنابه قال أعد غسلاً آخر مش هم يقول بقولني غسل غسل الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غتس يوم الجمعة كان في ظهارة إلى الجمعة الأخرى إذا طلع في مسألة تتعلم بها هل إذا كان جامع حيغتس غسل الجمعة حيغتس غسل واحد ولا اثنين أقولنا غسلين يعني قال من واجب واجب ما ينفصلين عن بعض هذا واجب وهذا واجب ينفع وذيبين انهم مع بعض يعني رجل, رجل دخل وهو بيصلي ظهر مثلا ومصلهاش العصر ينفع ان هو الاثنين مع بعض ظهر وعصر ما ينفعوش طب لو دخل عايز يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وركعتين السنة القبلية للظهر وركعتين استخارة ينفع يقول لي معهم فركعتين ينفع. لكن من ناحيه الوجب ما ينفعش وزم ان هو يجمعه يجي مع الواجب أكثر من أكثر من من كذا كذا ما إيه قص كذا ما وبعد الأمر بسيط يعني في الصعوبة خبص خبيط ماي بس جيبه كذا على راسه ووو وتم قص الجمعة وبعد كذا العملية يعني مش مش أولك تلتسب وتنشف تري أديت وشش تلتسب ثاني كذا ويلتسب قص كذا ويطلع يخرج لا لا لا لا الكلام فسر ونشي وده يجي لا لا يوعد في ال في في ال في بس خلاص نية لي روس الجمعة وبيحتل روس الجناح وخلاص كذا يجمع الجناب الأول لا روس الجناح عمر حديث سن عمر سن عمر قطب كان على المنبر ويدخل عزمن العفان متأخرة فطبعاً فجلس فاتقوا ففكر في له قال ما أعطى بك الساعة قال أنا فعلت أشتذكر ربعا أنه متأخر فأنا من الصدع قال والوضوء أيضا يعني جاء متأخر وكما ما اقتسلتك خلاص قال هو طبعا من الله وقال وكان مستحبا ما عن نفا وقال هل ليه؟ عن هذا أيضا طبعا نحن أخذ الأغسال الواجبة كم قسل؟ ست من الأغسال ليه؟ من الأغسال الواجبة الأغسال المستحبة أولا قسل العيدين فلم يرد في ذلك حديث صحيح عن غسل الحذين مستحب. قال الألباني رحمه الله تعالى واحسن ما يستدل به على الاستحباء. استحباء بتكسل الحذين ما روى البيهقي عن طريق الشجعي النزابان قال سأل رجل حنيا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إنشد علم الرجال اتكسل كل يوم إنشد. فقال لا الغسل الذي هو الغسل يعني أقول غسل على غسل، إذا كل يوم، فرحتك، إذا أنت وقال أمانين تهيب للنظافة والتطيب، هذا عدد حسن فقال الأولى أسألك عن الغسل، الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة تي فيوم معرفة، وهذا خاص بمين؟ خاص بالحاج، ويوم النحري، ويوم الفترة إذا دليل على إليه، فهذا دليل على الاستحباب قال الله تعالى، <تصفيق> نعم، عن أبي سعيد وعن عن سعيد بن مسيء أنه قال سنة الفطر ثلاثة المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال لما يقول يا أخوة الصحابة سنة نقوليش من نفسه لما يقول سنة لا يقوله من أين لا يقوله من عندي نفسي لأي يقول يكون سيم أمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون سيم أمين من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا أخوة ثاليا من أغسال مستحبة رسله يوم عرفة وهذا لمين للحاج جدا بصوا المعره يمين الحاج فهد ثالثا بص الاحرام لحديث زيد بن إثالد رضي الله عنه انها انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل لإحلال اللي هو رفع الصوت بالتلبية خلاص يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل إذا قد الإنسان يحرم مستحب له هل ده مسائل مستحبة ان المغساء ومن شوهيده أيضا قول ابن عمر إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة قال الألماني رحمه الله هذا وكان كان موقوفا فإن قوله من السنة إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم أسور الفكر نوع الثالث هو الاقتصاد المستحب رابعا الاغتسال عند دخول مكة يعني المستحب هذا الاقتصاد عند دخول مكة يغتسل في النقاط قبل ما يدخل مكة هذا استحاب إلى بلدك يقولوا ما تفرق بين الواجه وبين, وبين المستحب لما ثبت عن نافع أنه قال كان ابن عمل رضي الله عنهما إذا دخل أدنى حرم أمسك عن التنبية ثم يبيت بذي بذي ذيضوا مكان خارج مكة ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ينزل بذي بذيضوا ويغتسل قبل ما يدخل مين قبل ما يدخل إلى مكتة خامساً غسل ميت أو غسل من غسل ميتاً غسل من غسل ميتاً لقول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله له فليتوضى كلمة أخو من غسل ميتاً فليغتسل لآمر والآمر الوجوب اللي صرفوا عن الوجوب لحديث الأخرى لذلك قال الألمان رحمه الله في حكام الجنائز والله الآمر يترد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين لم نشج نجوع لم في نصيح الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ليس عليكم في غسل ميتهم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وأن تغسل أيديكم الثاني قال ابن عمر كنا نغسل الميتة فمن من يغتسل ومن من لا يغتسل يبقى أمر الصباح لمن أصبح ذلك استحباب وليس الوجود. الحديث من غسل غس ميت فليرتسب الأمر ده الوجود، لكن إذا صرفوا عن الوجود لابد أنهم في صرف قرية. صرفوا عليه لأن مثلاً الرسول قبل صلى قبل المغرب ركعتين. الأمر ده الوجود صلى قبل المغرب هذا الوجود صرف الاستحباب. الثالثة قال صلى قبل المغرب ركعتين لمن شاء. ركعتين شاء. صرف. كلمة لمن شاء صرفته عن الوجود. لكن الأمر إلا ذو صاف فش فش قليل تصير في الآخرة أصبح الأمر مين يكون الأمر الوجود. خامسة أو سادسا الاقتساب عند كل جماعة الاقتساب مستحبة. الحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رافدات يؤمل على نسائه. هذا قال يجوز الرجل أن يطوف على نسائه بغسل واحد. تزود أكثر من مرأة يطوف عليهم كلهم بغسل واقتسب غسلا واحد. والجزء يغتسل عند كل عند كل مراتين من لا ترى يوم على نسائه يغتسل بجهاد وعند هذه قال فقلت يا رسول الله الا تجعله واحلا قال هذا ازكى واطيب واطهر بما استحباب ان يغتسل بعد الايه عند كل عند كل جماع سابعا من الرسائل في كل صلاة أو للظهر والعصر جميعاً غسلة والمغرب والعشاء جميعاً غسلة والفجر غسلة. إن المصحابة غير الحاجد، الصحابة حي هذا دم أسولي تدم ترد لو راح تريها ولو مدة المرة بتكون لها معتادة يعني. ستة أيام سبعة أيام عشر أيام أكثر من ذلك هذا ده الحاجد، الصحابة لا هذا دم يبقى فاتح وليس ويكون متجلد لأن ذنب الحياة يكون سائل ولا يكون محترقا كذنب الحياة فالمرأة يجلب تستحق نبقى هذا عرق هذا ذنب يبقى كل علة أو المرض بالنسبة للمرأة فقد تجد المرأة منه شدة ثاني ينزل بكثرة نحن بنقول مرأة يجلب كذلك أنا إن شاء الله نقرأ في أحكام لين؟ في أحكام الحياة والنفاسة ماذا تفعل لقمة الصحارة؟ قالوا تغتسل مستحب لها أن تغتسل لماذا قالوا في الغسل يقول سبحان الله هذا إنما الحيض يخرج من حرارة الجسم يزدرج النزيف. لكن الاغتسال هذا يهدي أمين يقلل منه. منه فقالوا تغتسل لكن طبعا في مشقة تغتسل خمس مرات في اليوم لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تغتسل غسلاً واحدة للظهر والعصر يعني قبل الظهر قبل العصر بالعظار تغتسل تغتسل وتصلي وبعد ما تخلص الصالح يكون العصر عز تصلي بعض العصر عزي وبعدين تأخر المغرب إلى آخر وقت تغتسل وتصلي المغرب في آخر وقت ويدخل العشاب صليب ويوقع تغتسل الفجر مسلا وهذا مستحاب هذا مستحاب بلاد الحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أم حبيبة استحيضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيدة في, في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن أن تجعل العصر أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلًا واحدًا لصلاة وتغتسل غسلًا وتغتسل و... لصلاة الصبح غسلًا يبتجمع الظهر والعصر ويجتمع إنه يتصادف آخر وقت الظهر وبعد, العصر من المغرب مع وبعد ذلك صلي العاصر ومن مغرب ومن وبعد ذلك صور كيلوز ثامنا الاغتسال من دفن المشرك من أقسال المستحبة لو دفن المشرك يغتسل علينا بن... علي رضي الله عنه أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات طالب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو مين؟ أبو علي أبو علينا مين طبعا الشيعة تقول أن أبو طالب نحن أهل السنة أن أبو طالب مات لكافرة لأن الرسول جلس بجواله وقال يا عم كل إله إذا ضاكني موحاج لك بها عند الله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي له استغفرنا لك ما لم عنه فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الشيعة يقول لا أن أبو طالب كان مسلما ومات مسلما لماذا أخب كل مات مسلم؟ لأني علي إمام عنده ولا يجوز للإمام أن يكون أبوه كافر. أكترد منهم. فعشان الإمام عنده ماي أبو كافر. وطبعاً ال ال بنت الصورة التي خرجت من عباءة الشيعة هم الصوفية أيضاً يقولون بأن أبا طالب لم يمت لم يمت كافراً. وزيت أكترد سعيش طريق لك أنهم لم يمتوا كافراً. وهذا ضرع خلاف ليه؟ بسبب النزول الصريح الصحيح. في نزول, نزول هذه الأول حديث الصحيحة أنه آخر ما قال هو على ملة عبدالله فطبعاً بعدما مات قال للسلام صلى الله عليه وسلم إنه بطال المات فقال إذهب ثواره كيف يعني؟ قال إنه مات مشركاً كيف حديثه؟ قال إذهب ثواره فلما وريته ورجعت إليه فقال لي اغتسل فأمره لماذا؟ من اغتسقه هذا البستحاب بالأغتسال عند دفن مين؟ دفن الكيف. تاسع الاقتسال من الإغماء. الاقتسال من الإغماء. عبود الله أمع عن عبوده من حتبته. قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل بن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أو مرض ثقل به. فقال أصلى الناس طبعا اهتمام الرسول يقرأ الصلاة وفي آخر حياته أول مأファー قال أصل الناس قالت لهم له ينتظرونك قال ضع لي ماء في المخضب طبعا الـ الـ الـ الموضوع له الماء في المخضب قال فعنا فبتسل فذاهب لينو ينو يعني يكون فرومي عليه فلما أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لهم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فبتسل قال الشرطانيه بعد هذا الحديث وقد ساقوا المصنف ورونيا للسيدان به على استحباب الابتساء المؤمى عليه وقد فعله النبي صلى الله عليه السنة من, من مرات وهو مثقر بالمرض المرض ذلك على تأكيد استحباب الابتساء وقال على تأكيد استحباب الابتساء في الترقيم عندك في أخطار صح اللي كانت معاك أقول لدي أتلاقي بعنثي في فيه في خلف الترقيم في واحد, في واحد, في واحد هتديه وعرف هالي سيطات. خلاص? ركتبه معنى. خوبة. يعني ضعوا لي ماء في المخضر ده رقم ورقة نحن كنا فيه. ورقة نحن كنا فيه. يبقى الاختسام ده في المشرف دي. فقال يكتسب خداية وبعد ضعوا لي ماء في المخضر اربعة. فذهب لي يمو خمسة، طقعت الفرصة ستة، الخمسة خلاص سبعة، الستة خلاص ثمانية. <تصفيق> نعم. ثمانية <تصفيق> وثمانية وهم يشوفوا فيها. بعد كده إخو، اركان ال واجباته، اركان الغص واجبات الغص. اركان الغص إخو ثلاثة، اركان الغص كام؟ ثلاثة. أركان القصة التلاثة أول حاجة النية وهي حكمة أو شرطه ومن حدوه أن تقلب تلقص بها حكم تلقص بالنية لحكي. بدا كما تقدم في وضوه بقى لها التسمية وحكمها حكم التسمية في الوضوء بالتسمية في وضوه واجب والتسمية في الوضوه واجب إلا أنك ستسمى أبوة تقضى في الوضوه اللي... ما بما ماذا؟ الراقب تسمى الثالث غسل جميع الأعضاء وهو وقال تعالى ولكن كنت جنوباً فطحاً أو أي يغتسل ويبقى كنا النية والتسمية وتعمل الجسد بالماء بقاس جميع الجسد ده كده لين؟ دي غرفتها لين؟ نعم؟ باقي التمتيل ده؟ لا احنا أقول النية أولا ما هو لا يفعل عمل جداً إذا وبعد نوعا التسمية قبل ما يفتاق ومعلك يعمل جسد بالماء بس بعد كده قال الاخ وقال الحافظ هذا التصريح فيها تفصيلكم بالاجتهاد في وبينه الطباع وبينه التقدير المسدود قال الحافظ ما حد اي اجتسلنا بعد كده طبعا الاخ سنن الوسط سنن الوسط مراعاه فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في البدء والترتيب والاندفاع للسنه نعم وغير ذلك كما سيتم تفصيله باذن الله تعالى ما يحرم على الجمعة؟ اللي يحرم على الجنب صلاة والطاعة في البيت. زي ما يحرم على مين؟ ما يحرم على الموحدة. لأن مثلاً موضوعنا بارف أن ما على الموحدة الصلاة. اللي خرج من ريح، اللي نام، اللي أمزق، هذا يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطاعة في البيت. على صفر. طيب مسال في غسل مرتين. بس بس نعم? بس بسهم في الجنوب. والله انا ما سألنا هل شاء الله عشان نصح في الجنوب والحائط. خليها فيها محركة فرقة خلاص? يعني طبعا مسألة مسألة عن كيف تديرها تجيب يعني تجي يعني استخابوا فيها بحث. خلاص? لكن هم على قول الجماعة أنه لا يجوز الجنون مس النصرة، لكن قول حائج يجوز لا مس النصرة. قالوا إن الحارب خلاف الغين الجون، حارق قالوا ربما المدة تطول بها، وإن مرأة مثلا صحيحة عدد من مدة الحيض عندها 15 يوم، فيقول أكون الشاهد دخل نص الشهر متغريش ولا ولا نمسكه ونصحة. هذا وضع الأمر يعني يكون شاب والأدلة التي إن إحنا كنا الأصل وراء الأصلي. فراث أصلي طيب آية لا يمسوه إلا هل هذا الضمير الضمير يرجع على القرآن الذي يأيدينا لأنه لا قرآن الكريم فيه كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ لا يمسوه إلا المطهرون اللوح الملائكة مش داخل معناك هذا خالص لكن في حديث طبعا اللوح يعني عليه العمدة في هذا قراسي هو طبعا اختلف العلماء في تصحي وطرعيثي في حكمه من <تصفيق> نفسها يعني يجب عليه غسلة أو لا يمسوا إلا طاهر لا يمسوا طاهر إنه إلا, إلا طاهر وربعنا نختارك في كلمة طاهر دين هذا طاهر مراد بها قالوا له طب ما طاهر مروا من أقل إن مسل ملايين جوس حتى مثلا جنوبا لما كانها قريرة جنوب ولكن إن شاء الله بحث لو في وقت إن شاء الله منطل حتى, حتى في محاضرة وحدها وبعض المساين برضو لا يجب خلف لكن من أقول بالنسبة للحاجة لا نرى بحاجة يعني أقول بأنه يعني عادي ومسكي في المصحف قرأت فيه ويحاجة يعني غلاف ماذا؟ غلاف الجنة أرسل؟ بعد كالإخرى مسائف لغسل المرأة لا فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل غير أنها في حاجات تخرجوا أن غسل المرأة من النفس غسل الرجل إلا في أمور تختلف المرأة عن الرجل أولاً رقم واحد ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها مفرام ضفر شعرها ما ليس عليه أن تنقض لي الضفير وهي طبعاً لفيفة من الشعر المنسوج بعدها على بعض لغسل الجنب الحديث المثل مكروه الله عنها قال قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي أو ضفر رأسي أفنقذه لغسل الجنبتي قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك على رأسك حذاء ثلاثة جيات من لي سلس غرفات على من الماء خرقي في ضوء فوق رأسه ثم تفضين عليه الماء فتطرئ في رواية وغمزي قرونك عند كل حفنة غمزي أنا حرت كذا قرون الجانب الشرقي وعن عبيد بن عمر قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر في الحديث هذا سيد عائشة وض صحوا بعضهم بعض يعني عبدالله المعمر تأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجب لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن هل يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن عشان فعله الله كلهم تغتسل عاد ينقض شعرها خلاص لقد كنت أغتسل شوف يا إخوة دليل أردت مهما نقول كل كلام واحد كده أبن عمر قال ونقض بكلامه إن خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كنت أغتسر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا أزيد على أن أفرق على راسي سلاة إفراغات يقول لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحيحوا يبا إجمارها لا يجزاء أن تنقض شعرات يجب عليها نقض وفيراتها في غسل, يبقى غسل, ما في يبقى غسل في الحيض يبا غسل الجنابة مثلما في قدس الشعر في غسل الجنابة الحيض تمام. من الأدلة على ذلك حديث العيشة رضي الله عنه فأدرك اليوم معرفك وأنا حائف فشفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي رموتك وانقوض رأسك وامتشقي وأهلني بحج انقوض هين شعر وذلك حين نقول نبدأ نمشي مع الدليل لا لأمر دعوني يقول معك دليل تخطوها فأنت على إيه تقول هنا لا تنقض هنا تنقض لماذا للدليل ويستدعيش العيشة العادة هنا أفرقت على رأسي من إلى النبي يتبضي شعر. قال الحافظ في الفتح من زلد الأول صفحة 18 وظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن وطاروس في الحجري وللجنوب وبه قال أحمد ويتحوا جماعة من, من من أصحابه أنه الاستحباب فيه ماء. خلاص؟ عمر المسكر بنقلب ليه؟ لبسك. الأمر الثاني دي هو استحباب استعمال المقتسلة من الحجري في من مصر في موضع الدم فصاير عباره عن قطنه او صوفه مناد ممسكه فيها مس قطنه او صوفة فيها مس انا اعيش ادرى الله معنا ان اسماء واسماء له قوم الاسم اسماء دي ايوه ان اسماء اسماء اللي طبع بها هي بله شكل اسماء بنتو شكل كما في رايه الاخرى المسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيل فبالا تأكل إحلاقنا ماءها وصدرتها فتطهر فتحسن الطهورة خلاص؟ فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتبدكوا دركا شديدا حتى تبدب شؤون رأسها شؤون رأسها يعني بصول؟ بصول الشعب بصول الشعب ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة يعني قطعة نصوب أو قطن أو خرقة ممسكة عن طيبة بالمسك فتطهر بها أو فتظهر بها، فتظهر بها فقالت اسماء، وكيف تظهر بها؟ يا رسول الله قال سبحانه لا تقوم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل سؤال بس في حد في لي كيف تظهر؟ في رواية عائدة سبحان الله تظهر لي بها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حياة مجنون. قال سبحانه تظهر لي بها فقالت راشدة أنها يعني تكفي ذلك لتبعنا أثر الدم في أخر وفي أخرى نعيش جذبتها فيما قالت لا تتبعي بها ستتبعي بها أثر الدم الرابع لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جناب أو حي غسل داخل الفرج في أصح القولين والضارة أعلم هذا كلام شيخ الإسام ليس لها أن تغسل فرق ولكن الشيخ العباني قال إن كان من باب النظافة فلا بأس به لكن من باب العبادة لا قال من العادات نعم من العبادات؟ لا ما تنزماش إلا إذا كان بإيه لا حتى يكون مستحف إلا إذا كان في المصر صفة بس للجنابة للجناب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا اغتسل من الجنابة يبدأ يغسل ويديه ثم يخرج بيمينه على شماله ويغسل فرجمه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويغسل أصابيعه في, في الشعر حتى إذا رأى أنهم قد استبرأوا وصل البلاء إلى جميعي حفن على رأسي ثلاثة فناتي ثم أغضض على سائر جسدي ثم غسلت رجلي طبعا مس رجلي بالطراب غسلته بالصابون ونحوه طبعا دمن لي من عديد من حديث إيه ميمونة ثم قال أبيدي في الأرض فمسحها غسلها بلي نصح بالطراب ثم غسله يقول حاجة غسلها لي لي صابون ويد أو طراب بعدم يقليه بعض ما يأخذ الحاجات لماخذ الحاجات ننظف المكان اللي مياتيره أو الكل اللي أصابه ال الجناة المني وبعد بعى يغسل الأول وبعد كذا يغسله يغسل يدك لم تنبه يغسل يدك يقوم وين يقوم نبات هذا بعد غسل يدين قبل إدخاله في الإناء ثم يغسل قبل في الإناء. بعدين طبعاً عائشة قال بدأت الغسل عليه قبل أن يدخل يده في الإناء مباشرة المكان الثراب داخل الاستميقات من البول الأرواب هو غسل المكان الذي أصابته نجاسة والسنجة ثم بعد ذلك غسل أيه دلك التراب والطراب لأنه مكان التراب دلوقتي الصابون غسل يده الصابون بعد كده غسل عليه سلاساً قبل أن يدخلها جيد في الإناء بعد كده وضوء قبل الغسل أن عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل من الجنابة بدأ تغسل عليه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوضأ كما يتوضأ, يتوضأ للصلاة خلاص طبعا الخلاف هل يجلس رجليه ولا لا خلاص وورد هذا وورد هذا كان أحيانا يجلس رجليه وكان أحيانا لا يجلس رجليه وقال الإمام إذا اضطرت الحاجة للمكان لتنفيه يعني المكان يعني فوأخر غسل الجلي إلى آخر إلى غسل كان طاهراً قد يغسله قدره ليغسل الجلي وبعد ذلك عم بعد كذا مضمض والاستنشاق قال أبو عباس حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرى بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض لما سحبتها ثم غسلها ثم مضمض واستنشق خلص تمط مذلة والسنشا ثم أفاد على رأسه ثلاثة وتخليل الشعر اللي بيأخذه أول حاجة غسل يديه بعد ما من قضية حاجة غسلة الأذن ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثة ثم بعد كده بدو بالوضوء قبل الغوص بعد ما انتهى من وضوء قعدت رضمضة ثم, ثم أفاد الماء على رأسه ثلاثة الثلاث حسيت اللي عليه على, على رأسه ثم خلل شعره حتى شعر أن الماء قد أروى بشرته يعني الماء وصلت لمين؟ مش لابد مش تصل لكل الفروة حتى شعر إنه الماء قد وصل لماذا؟ وقد أروى بشرته يبقى التثير الثلاثة حثياتنا ليه؟ من الماء فوق رأسه ثم بعد ذلك عن حديث عيشة تاني يذكر أصابيعها الماء يخللوا بها أصول شعر ثم يصبه على رأسه ثلاثة برخ بيدي وعنها ودوها شعروا حتى إذا ظن أنه قد أبغى بشرته لما تقط الشاب طاب عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. بعد ذلك ألبكه بشق الأيمن الرأس، ثم أيمن. يبغى أفضي الماء على رأسه ثلاثة، ثم أبدأ بشق الأيمن في, في الرأس وفي الشق له شق الأيسر. ثم أبدأ حديث عيشة، فأخذ بكفي فبدأ بشق رأسه الأيمن. بعد سلاسة، فبدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيصى فقال بهما على رأسه قال بهما على أيها رأسه بعد ذلك تأكيد غسل رجلي حين يمونزل من النبي صلى الله عليه وسلم قال توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجلي وغسل فرجه وما أصابه من الأدى ثم أقوض عليهم ما ثم نحى رجلي فغسلهم الغسل الثاني وغسل شبيه الفقر بعد ذلك عدم الوضوء بعد ليه بعد غروس لبعض الناس وبعد ما يغتسل الجنابة بتوضى لا لا ليس كذب أنا عيشت هذا ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسب ويصل ركعتين وصلاة الغداء صدر لعشرة سنة الفجر وصلاة الفجر ولا أراه يحدث وضوءا بعد الر بعد الغسث لما كان شر رسول يتوضأ بعد لا يتوضأ بعد الغسث وهذه مستندة تشي طبعا هذا الأمر يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن بعد الغسث الغسث أهم يوم من لا بوضوء يبقى يطالع انه اكتسل يبقى يصلي دون ما دون ان يتوضع بس لازم يكون يكون الغسل ده ايه كون غسل رفح الجناب كونت غسل التطيب غسل رفع ايه رفع الجناب لان اذا عباده بعد الاغبر عادي <تصفيق> مستعمال المنديد وده دي ده ده لتحديث ميموله من, من تلحال سيد الله بعان وفيه فنواته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يريدها يريد الخرق عنه من الشبيع وفي رواية الله ثم أذيته بمديني فرده وهذا ما قالوا إن حتيج إليه أما قالوا فلا بأس له ليه ليه بلأ بأس لي. بعد ذلك يا أخوة التيمون في الغسر أنا عايشة ظل الله عنه قلتنا رسول الله يسل فارسنا يحب التيمون في شأنه كله في نعليه وترجله وتطوره حتى في الضوء وفي الغسر فأنت غسل الرأس الشكل العين من الشكل الأيسر، صوب بعد ذلك بلق يقسم الشكل العين من الجزء العين من الأعلى، وكذلك الجزء اللي الأيسر بعدين الرجلي دونه والرجلي اللي واللي نعم. فوقت. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم فوطة. نعم او نعم فوطة. بعد كده إفاضة الماء على الجد كله كما في حديث عبد الشيخ ثم غسل سائر جسده طبعا من ايضا يغول الغسل بالصاع ونحوه صاع ونحو ونحوه عن أبي جعفر جعفر الصادق انه كان عند عبد الله من عند, عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعندهم قام فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفي فقال جابر قد كان يكفي من هو أوفى من شعرا يعني أكثر وأكثر أقول منك شعرا وأكثر منك شعرا وخير من ثم أمن في ثوب صنى في ثوب واحد إن صلى الله جالب أملا في ثوب واحد هل الدلك واجب؟ هل الحاجز بن حجر محمه الله في مباشرة في الشعر اليد ليحصل تعميمه فقد قال ثم هذا التخليل غير واجب من تخليل غير واجب التفاق إلا إذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوضوء إلى أصوله والله اعلم وده ناخذ ان احنا قلنا في الوضوء مش قلنا الشعراني اللي هو ايه كثير الشعر لا يجدي المدلك يديه كذلك في الغسل في شعر كثير يغلب ايه يدلك شعره بعد كده مراجعه المرافق مراع... بس المرافق بنغير المرافق عند التساهل انا عيشه الله عنها قالت ترى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وبدأ أن تأثيرهم ثم غسل مرافقه وأفرض عليهم الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل المضوء ويفيد الماء ويفيد الماء على رأسه المرافق دي يا أخوة المرافق دي أخوة المرافق والأماكن يعني القصة إذا كان في الجسم أو الجسم الماكنة دي هي التي لا يصل إليها الماء <تصفيق> خلاص يمكن الصوره. والطولة بيطيب الكل طبعاً نعم هذا كله من اللي المرافق خلاص لما يصر الأعمال الرسغ غسل اليدين غسل الثبر والذبول مسح اليدين بالتراب أو غسلهم بالصابون ونحوه وضرورة غسل اليدين قبل دخالهم الإناء روضة كوضة الصلاة سواء الرجلين أو غسلهم شاء تخدير الشعر وصب ثلاث غرف عليه والبدء بشكل أيمن بشكل أيمن الرأس ثم الأيسر يبدأ بالشكل أيماً دائماً من الجسد ومن الشكل الأيصر غسل الرجلين وإن لم يفعل ذلك من قبل تراعي الأمور الآتية خلال الغسل إفادة الماء على سائل الجسد والجند كله بإذن فصل يتصل لمن؟ الجند بتأمين الإقلال استعمال الماء يتسن الرسل كان يتوضغ بالمند ويبتسو بالصعب الثالث مراعاة غسل المرافق ومطاوي الأعباء المرافق نحن نقول لهم الإباطين التي يتضاء لا تصل الماء لو كانت عم دورت الدلك للشعران شعان الوجه يسير دير الشاء عدم الوضوء بعد ايه عدم الوضوء بعد غسل السنه يعني على الوضوء بعد ايه بعد الغسل بس ذكر ايه شمال الناس عدم لا طيب تعال جاع اولاتهم مما تكون سبحان الله استغفر الله السلام عليكم بصوا الدكتور اللي في مستنى هنا